اي والله ابكي وادرف الدمع يا ذياب والحزن خيم فوق جده وكساها على رفيق الراح من عندنا شاب روح خلانا نعاني ابغى ساحه ياما تبادلنا سواليف الاصحاب ويا ما تناسينا هم بقعه وذاها ويا ما تخاصمنا مثل جمله احباب ويا ما سرقنا ضحكه من عساها واليوم واليوم ذا سلطان عن دارنا غاب معادله جيه ولوه يباح يا رب ذا سلطان ضيفك ولا خاب عبد لفا ضيف عند الالهه يا رب تمحي زلته وانت وهاب وروحه الى الجنة ترفرف عساها يا رب تجعله بساتين وهضاب في داخل الجنة زاكيه هواها ويا رب ترحمني لياقيل من غاب وقال ابو محسن Chcę, żebyśmy mogli